أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا تهوذين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 Thank you Oh, Amen. <laughs> Yeah mm -hmm. Que útân ý nakho this anyway it is